Tidak aku sembuh jamir Qiyamah, tidak aku sembuh nafsi lamah. Aya hisab insan, ala najma بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان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 وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمر 118. أيحسب الإنسان أن يترك سدا 119. ألم يكن نطفة من ملينا 110. ثم كان علقة فخلق فسوى 111. فجعل منه الزوجين الذكر والأمر